وأقبل بَعْضُهُمْ على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوا لنا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا وَمَا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين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 إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُهُمْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِيضَاءَ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ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 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عَلَيْهِ في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُطَّلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ فَلا تَعْقِلُونَ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 117. وأنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 118. فنبذناه بالعراء وهو سقيم 119. وأنبتنا عليه شجرة من يقطيم وَأَغْسَلناهُ إى مِئتِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدونَ فَآمَنوا فَمَتَعْنهُم إلَى حم فَستَفْتِهِمْ أَلِ رَبِّكَبَناتُ وَلَهُم البَلون أَمْ خَلَقُنمَلائِكَ تَ إِلَثَو وَهُمْ شَاهِدُون أَل قَدْ ضَلَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصَفَّ الْبَلَائِي عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادقين.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 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاتِلُونَ إِلَّا مَن هُوَ صَالِجُ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ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 وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ على الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ